وَالَّذِينَ تَفَرَّوْا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَالَّذِينَ تَفَرَّوْا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى قريتك التي اخرجك اهلك ناهم وكاينهم قضيه هي اشد قوه من قضيه التي اخرجك اهلك ناهم اهلك ناهم فلا نصر لهم اهلك فلا نصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن دين له سوء عمله واتبعوا أهواءكم أفمن كان على بينة من ربه كمن دين له سوء وَآخَرُ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن ماء غير آسم وَانهارٌ مِن لَبَنٍ لَم يتغير طَعْمُهُ وَانهارٌ وَانهارٌ مِن لَبَنٍ لَم يتغير طَعْمُهُ وَانهارٌ وَانهارٌ مِن, وأنهار وأنهار من خَمْرٍ اللَّذَّاتِ للشَّارِبِينَ مِن عَسَلٍ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 من ربهم كمن هو خالد في النار وسكو ماء حميما فقطع أمعاءهم كمن هو خالد في النار وسكو ماء حميما فقطع مَن يَسْتَمِعْ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا وَمِنْهُمْ مَن لَّيَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قال آنفا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنثَ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا اهواهم والذين اهتدوا زادهم غدا وآتاهم تقواهم والذين اهتدوا زادهم هدا وآتاهم تقواهم فهل ينظرون الا الساعه ان تاهيهم بظته فقد جاء أشراطها فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فأنا لهم إذا جاءتهم اللهم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وليم المؤمنين والمؤمنات فاعلم انه لا الله واستغفر لذنبك وليم المؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم والله يعلم متقلبكم ومثواكم